ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات انما تكونوا يثيبكم الله دميعا تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير